بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آه. قلنا أن الحديث الوحيد الذي يكون كان سندان والذي يمكن أن يجعل دليلا على ما قاله المشهور بل المجمع عليه من التفصيل بينما إذا كان الحرب كانت الحرب بإذن الإمام أو لم تكن بإذن الإمام فإذا كانت الحرب بإذن الإمام الخمس للإمام والباقي للمقاتلين واذا لم تكن الحرب بإذن الإمام فالكل للإمام الحديث الصحيح سندان الوحيد عبارة عن صحيح معاوية ابن وهب السرية يقعفها الإمام فيخصبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أميرا أم أمير الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم ثلاثة أو أربعة وقسم بينهم ثلاثة ثلاثة أو أربعة على ثلاثن في النسخ والصحل وظهر أن الصحل هو النسخة أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا الإمام يجعله حيث أحاد هنا قلنا أن هناك أسلمان للإسلام بعد الرواية أولا أسلوب الاستدلال بمفهوم الشاب عند إذن الاستدلال بمفهوم الشاب يقابل بمفهوم الجملة الشاطية الثانية في الرواية فيقال إن دل مفهوم الشاب الأول على أنه ما لم يكن بإذن الإمام كله للكلو الغنيمة فيه للإمام خذ ذيل الرواية بالعكس ذيل الرواية يقول وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركون كل ما غنمون الإمامة خذ مفهومه أنه إن قاتلوا عليها المشركون فليس كلوا الإمامة بل يقسم على المقاتل وهذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان من دون إذن الامام أقول هذا الافتراض التعارض بين الشرطيتين؟ أفتكر جواب واضح. يعني لو أملنا بأصل مفهوم الشرطية، فجواب الإشكال هو أن هو ورد في السؤال اصلا قبل الجواب. في السؤال ورد. فرض افتراض إذن الإمام لأنه في السؤال قال السرية يبعثها الإمام أصلاً السؤال هل شكل كان السرية يبعثها الإمام فيسوبون غنان فطبعاً هذا بإذن الإمام لأن المفروض أن الإمام هو اصلا بعث السرية هو بإذن الإمام فلا يمكن القضية منطوقا ومدخولا ومفهوما لا تخرج عن القيود المأخوذة في السؤال وعليه فقوله وإن لم بالذيل يقول وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين معناه هذا معناه أن السرية التي بعثها الإمام يعني الإذن كان مفروضا في أصل سؤال مفروض عند إذن هذه السرية التي بعثها الإمام يتصور فيها فرضان: إما أنهم يذهبون ويقاتلون وطبعا بإذن الإمام هذا خمسه للإمام وبقي للمقاتلين وإما أنهم يذهبون لكي يقاتلوا فهم أولئك يستسلمون فما يحصل القتال؟ أم يسلمون يقول أن لأن هذا كله الإمام لأن ما أوجفتم عليه بخير ولا ركاب كله الإمام أما الفرض الثالث وهو أنه لو ذهبوا وقاتلوا ومن غير إذن الإمام هذا الفرض أصلا خارج عن دوق ومفهوما خارج عن دار الحديث وعليه فلا يوجد أي تعارض بين الصدر والذيل ولا يوجد مفهوم في الذيل يعارض مفهوم الصدر اذا نرجع مرة أخرى الى الصدر نقول في الصدر ذكر الامام كلمه بأمر, أم بامر بامير ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام هذا القيد صرح به الامام رغم انه ما كان أكو حاجة إلى تصريح به لأنه كان داخلا كان هذا القيد ثابتا في فرض سائل السائل هو قال أنه السرية يبعثها الإمام وطبعا السرية يبعثها الإمام يعني بإذن الإمام مع ذلك أصر الإمام علي الصلاة والسلام على أن يذكر هذا القيد بنكتة أن ذكر القيد في لسان السائل نيدل على شيء نيدل على اختصاص الحكم بفرض بفرض السؤال لانه السؤال قد قد يذكر ما تخيل قد يكون الجواب قد يكون الحكم يشمل مورد السؤال ويشمل غير مورد السؤال هم وجود قيد افتراضي في لسان السائل ميدل على أن هذا القيد دخيل في الحكم لو سأل قال اقتسلت بالماء الجاري هذا ميدل على أن الحكم اذن مختص بالماء الجاري قد يكون الحكم ثابتا حتى في الكر أو في ماء المطر هذا فرض السائل كان فلكي نفهم أن القيد دخيل في الحكم الإمام كرر القيد القيد الموجود في لسان السائل الإمام صرح به قال إن إن قاتلوا عليها مع أميرا أمره الإمام هذا تصريح الإمام بهذا القيد دليل واضح أنه بصدد أخذ المفهوم أو بصدد إثبات أن هذا القيد مؤثر في الحكم خب يبقى فقط الإشكال الوحيد مثل ما قلنا لو أن أحدا ناقش في أصل مفهوم الشرط عندئذ هل هالطريق من الاستدلال لا يتم، لكن يبقى لنا الطريق الثاني والذي هو أكمل وأتم وأسلم من الطريق الأول وهو ما شرحنا من أن هذا القيد لا شك أنه يدول واضح ظاهر شبه صريح في أنه قيد احترازي لأننا لا يوجد لدينا هنا في أحيانا القيد يذكر لا للإحتراز بنكثة ما لكن هذا حينما تكون هناك نكثة مفهومة في العبارة هنا كل نكثة ما مفهومة غير الاحتراز إذن القيد احترازي يبقى أن هذا هل هو بانتفاء هذا القيد ينتفي شخص الحكم او ينتفي سنخ الحكم وهذا ما شرحناه بالامس انه بخصوص ما نحن فيه ينتفي سنخ الحكم كلا نحن قلنا في باب الاوصاف ان الوصف لا يدل على المفهوم لانه بانتفاء الوصف ينتفي شخص الحكم لكن بخصوص المقام هذا الكلام غير وارد احتمال انتفاء شخص الحكم غير وارد لان احتمال التفصيل غير وارد احتفال الغنيمه بلا اذن اما دائما للامام واما ليس لا واما لا دائما للمقاتلين مع الذهب اما دائما هكذا واما دائما هكذا احتمال التفصيل غير وارد وبالتالي ينتفي سنك و وبهذا تصف الروايه شبه صريحة في المقصود ولعل هذا يعني الاحتمال القوي ان هذا هو السبب في ما نرى من أن الأصحاب أكثريتهم القاطعة بل كلهم أجمعوا على هذا الحكم الظاهر أن من شئوا هذه الرواية الثامور سلط الوراق هم مؤيدة تعيد رغم أن سندها ضعيف هم, هم تعيد مجيش إنما المشكلة مشكلة, مشكلة وجود المعارض ماذا نصنع بالمعارض والمعارض أمران أحدهما رواية الحلبي أظون والثاني طائفة من أخبار التحليل ليس كل أخبار التحليل وإنما طائفة من أخبار التحليل رواية الحلبي هذا ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد الشيخ هذا في, في الباب الثاني مما يجب في الخمس الحديث الثامن عن سعد عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل من اصحابنا يكون في اظن ان كلمه اوانهم غلط الصحوح النسخة الأخرى الاخرى في لوائهم يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة طبعا ممكن ان يكون اوان يعني في زمانهم في, في, في ايام قدرتهم وسيطرتهم فيكونوا معهم لانهم هم اللي قدرة بيتهم بيتهم هو معهم على كل حال سواء في اوانهم او في لوائهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسنا ويطيب له هذا وجه المعارضة هي هذا أنه خبهاي الحرب لم تكن بإذن الإمام لأنها كانت تحت راية بن العباس ومع ذلك الإمام يقول يؤدي حق خمس سنة ويطيب له إذن يظهر أن الحرب حتى إن لم تكن بإذن الإمام ما دام أن المحاربين هم مسلمون أكثرهم سنة موشية أفت شيء أهم صيروا إياه ما دام أن المحاربين هم مسلمون، إذن يأخذون المقاتلون يأخذون حقهم من الغنية، تبقى مشكلة الخمسة الإمام يقول خلي يؤدي خمسةنا حتى تندي مشكلة الخمسة. هذا طريق الاستلال بالرواية. الرواية من حيث السند. وقع فيها علي بن اسماعيل وعلي بن اسماعيل في هذه الطبقه مع شيء من الفرق في التقدم والتأخور متعدد ادنى الميثم وهو من احفاد ميثم التمار رحمه الله عليه وقدنا الدغشي وعدنا اظن علي بن اسماعيل بن عمار ادس علي بن اسماعيل متقاربين مع شيء مختصر من الوثائق في الزمن موجودون وعدد منهم يمكن اثبات وثاقته مثلا الميثني هذا يمكن اثبات وثاقته باعتبار أن صح صفوان بن يحيى رحمه الله أصلا هو راويه كتاب الميثمي هذا الميثمي لكتاب في الإمامة أظن في الكتاب في الإمامة وفي الدفاع عن الشيعة تبعا لجده ميثم التمارة رحمه الله الذي يؤمن حواري إمامنا أمير المؤمنين هو كاتب لكتاب بشأن بشأن الامامة او بشأن الدفاع عن الشيعة او ما شابه واحد رواف هذا الكتاب صفان ابن يحيى والذي لا يرى ولا يرسل الا عن فقه اذا نثبت وطفت كذلك لو كان المقصود بعلي ابن اسماعيل هنا الدغشي. أيضا صفوان يروي عنه ممكن مو يروي كتاب يروي عنه بعض الروايات ولو كان علي بن إسماعيل بن عمار فقد صرح بتوثيقه أصلا في كتب الرجال إضافة إلى أن بعض الثلاثة هم يرون عنه قد صرح بتوثيقه ولكن المشكلة هي أننا نحتمل أن يكون علي بن إسماعيل هذا الموجود هنا علي ابن إسماعيل ابن عيسى وعلي ابن اسماعيل ابن عيسى الدليل الوحيد الذي يذكره السير الخوي رحمه الله لتوثيقه هو انه يقول وارد في كتاب في الزيارات هذا هذا الدليل الذي هو بعد ذلك في اواخر حياتي الشريفه عدلا عن هذا الدليل ونحن قم من أول ما كنا نؤمن بهذا الدليل وغير هذا كل دليل آخر على وثاقتهم موجود. السيد الخوي رحمه الله اهتم بأن يثبت أن علي بن اسماعيل في هذا الطبق في هالطبقة ينصرف إلى علي بن اسماعيل ابن عيسى اهتم بذلك لكنه بروح تضاد الروح اللي احنا دنبحث الحديث يعني هو باعتبار ما يؤمن بمساله ان رواية صفوان تدل على الوثاقة او رواية احد الثلاثة تدل على الوثاقة ما يؤمن بها عند اذن يقول اذن الميثمي ما معلوم تقصد ما يؤمن بوثائق الميتم يعني مطل في نظره لا دليل على وثاقته كذلك الاخ ادخشي عن نفسه بينما علي بن اسماعيل بن عيسى ثقي عنده لانه وارد في كامل الزيارات فيهتم بان يثبت ان علي بن اسماعيل في هذه الطبقه المطلق إذا ما صرح ماغي الألميثمي أو الدخشي أطلق وقيل علي بن إسماعيل يهتم بإثبات أن هذا ينصرف إلى علي بن إسماعيل بن عيسى لكي يصحح بهذا كل رواية بها علي بن إسماعيل يقول من صرف إلى ابن عيسى فيتم السنة بهذه الهرب بعكس ما نحن لا نقص القسابة نقول إذا ثبت أن هذا علي بن إسماعيل بن عيسى إذن يضعف سنة الرواية فنهتم أن نرى أن هذا صدق ابن عيسى أو حتى إذا كان ابن عيسى نناقش في السند هو بالعكس تماما يهتم بإثبات أن هذا هو ابن عيسى حتى يفحه السند على كل حال يذكر قرينتين في في مجمع الرجال يذكر قرينتين على أن علي بن إسماعيل المطلق إذا ما إذا لم يصرح بأنواع ميثمي أو ابن عيسى أو فلان ينصرف إلى ابن عيسى. يذكر قرينتين على ذلك. القرينة الأولى هي أن الشيخ الصدوق رحمه الله في مشيخته في مشيخة ما لا يحضر الفقيه. ذكر سنده الى حريز ذكر سنده حريز حريز بن عبد الله السجستاني المعروف صاحب كتاب الصلاه المعروف ذكر سنده الى حريز مرتين مره ضمن بيان سنده الى زراره حينما يذكر وكل ما نقلناه عن زرارة فسندنا كذا يذكر ثم يعطفه وكذلك حريز يعني حريز هم نفس السند إله ومر أخرى لا يذكر في بحث حريز حينما يبين سنده وما نقلناه عن حريز فسندنا كذا يذكر نفس السند أو يستخلص من عنده نفس السنة على ما سأقرأ لكم عبارة الصدوق في كل الموردين بفرق أنه في أحد الموردين يجيب هذا هذا الشخص سير اسمه علي بن إسماعيل في أحد الموردين يقول علي بن إسماعيل في المورد الآخر يقول علي بن إسماعيل بن عيسى مما نفهم حسب ما هو يقول نفهم انه اذا حينما قال علي بن اسماعيل بن عيسى قال واضع علي, بن علي بن في المورد الذي اطلق قال علي بن اسماعيل ما جاب ابن عيسى اذا يبدو ان علي بن اسماعيل في هذه الطبقه لدى اطلاقه كان ينصرف الى علي بن اسماعيل بن عيسى نحن بقرينه ان السند نفس السند نفهم ان هذا وذاك فرد واحد فرد شيء علي بن إسماعيل؟ مقصود بعلي بن اسماعيل هو مقصود بعلي بن اسماعيل ابن عيسى نفهم لا لا نشك أن المقصود واحد كان. خب ايش معنى بقاه مطلق في أحد الموردين قال علي بن اسماعيل ليش ما جب ما قال علي بن اسماعيل ابن عيسى هذا دليل على أن علي بن اسماعيل كان ينصرف علي بن, اسماعيل بن عيسى هذا كلام رحمه الله عباره الصدوق ما يلي أبارة الصدوق أبي عن عبد هذا في ذيل سنده إلى زرارة حينما يذكر سنده إلى زرارة ويقول ويقول و... وهو هذا سندنا إلى حاريز هالشكل أبي يعني الصدوق يقول عن أبي عن عبد الله ابن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم هذا شو إهانة شاهدوا وعلي بن إسماعيل بن عيسى أي شخص أن مقصوده علي بن إسماعيل بن عيسى مو الميثني مو غيره علي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حاريث إهانة هذا السنة لا تنسوه ثم حينما يأتي إلى حاريث يقول وما ذكرناه أنا عن حريز، فبكذا سند يذكر سندين. السند الأول خارج عن بحثنا، ليس شاهد لنا. من تركي. يجي إلى سنده الثاني. سنده الثاني ها الشكل يقول. يقول. يقول. أبي ومحمد بن حسن ومحمد بن موسى المتوكل وعبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل بن عيسى هنواما عن علي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد والحسن بن ظريف عن حماد بن عيسى عن حريز خب هذا السند المذكور هنا لدى ما أراد أن يبين سنده إلى حريز قارنوه بالسند الذي ذكره في زراره ثم قالوا حريز سندنا إلى حريز مثله هذا قارنوا بذلك طبعا تجدون فوارق فوارق في بعض المعطوف أو المعطوف عليه يعني الأشخاص اللي جابهم في عرض واحد بعضهم هناك موجود اهنا ما موجود بعضهم هنا موجود هناك ما موجود لكن يتلخص من الثاني ظنًا بالظن يتلخص نفس السند الذي ذكره هناك يعني فات سند واحد يتلخص منهما بحيث نحن لا نشك لأنه إذن مقصود بمحمد بن إس... بعلي بن إسماعيل هنا وهناك واحد لان السند سند, سند وافد يقول ابي هناك هم كان موجود ابي ومحمد بن الحسن هناك ما كان موجود ما يهمنا هذا في عرض في عرض ابي محمد بن الحسن هنا موجود هناك ما موجود ما يهمنا اوتكي محمد بن مسلم المتاكل هذا هم في عرض ذاك هنا موجود هناك ما كان موجود هم ما يهمنا اوتكي وعبد الله ابن جعفر الحميري أو المفروض أن يكون عن عبد الله بن جعفر الحميري أنا أظن ثلاثة كاتب عن عبد الله ابن جعفر الحميري هذا هو الذي موجود هناك أبي عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل هناك كان عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن غاريف وعلي بن إسماعيل هناك كفرك يقول عن علي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى لابد هو مقصود محمد بن عبيد بعد ينضبط على ذاك ويعقوب بن يزيد هناك ما كان أكو يعقوب بن يزيد فليكن ليكون نتاهاذا إذوا عرضيين إذا واحد منهم ما موجود موجود ما ممشكلة هو الحسن بن ظريف وهناك كان موجود الشاد هو علي بن إسماعيل اللي هم هناك موجود هم هنا موجود عن حماد بن عيسى هذا عين ما موجود هناك عن حريز هذا عين ما موجود هناك إذن نفس ذاك السند يتلخص نفس السند الذي ذكره في ذيل في ذيل سنده إلى زراره يتلخص من سنده الذي ذكر ابتداء إلى حريز فالسند نفس السند اذا علي بن إسماعيل نفسه علي بن إسماعيل يغينا ما محتمل أنه هنا واحد وهناك واحد آخر وفي احدهما صرح بإبن عيسى وهو الذي ورد في ذيل سنده إلى زراره بينما في حريز ما صرح بإبن عيسى إذن هذا شاهد على أنه إذن المطلق كان منصرفا عنده رحمه الله إلى ابن عيسى هذا الشاهد يذكرون والشاهد الثاني شبه نهم وبهار الشاهد الشاهد الثاني يقول أن الصدوق أيضا في المشيخ عند سند إلى اسحاق بن عمار مو داخل في بحثنا إسحق إسحق بن عمار شخص آخر عند سند إلى إسحق بن عمار هناك الراوي عن إسحق بن عمار أيضا علي بن إسماعيل والراوي عن علي بن إسماعيل هو عبد الله بن جعفر الصنيري في السيد الخل يقول هذا بما ان الراوي فيهما عبد الله بن جعفر الحنيري عن علي بن اسماعيل نحن نحدث ان المقصود بعلي بن اسماعيل فيهما واحد وبما انه في, في السند اللي ذكر في ذيل سنده الى زراره مصرح بعلي بن اسماعيل بن عيسى إذن هم نحدث أن علي بن إسماعيل المطلق الذي روى عن إسحاق بن عمار مقصود به هو علي بن إسماعيل بن عيسى يعني هو نفس نفس الروح نفس الكلام إلا أنه هو استفاد من مكان آخر من مسألة النقل عن من مسألة سند الصدوق إلى إسحاق بن عمار يقول رحمه الله عبد الله الجعب عبد الله بنه يقول أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمرو هاتان قرينتان او قول قرينة واحدة هي بشكلين بثوبين مبين فان استف إن وافقنا على كلمات السيد أخوي رحمه الله لا أخوي يستفيد من هاي فائدة نحن بالعكس نحن يضرنا هذا ضرر إن وافقنا على هذا الاستظهار إذن سند الحديث فيما نحن فيه يبطل وإن ما وافقنا على الأقل الاحتمال وارد بالاشكال. احتمال أن يكون علي بن إسماعيل هو هذا ما لا رافض له الاحتمال وارد وعليه فالسند لا يخلو من مناقشه خب ولكن ماذا نصنع أفرض أن هذه الرواية نحن تخلصنا منها بهالنقاش السندي الذي أشارنا اليه لكننا ماذا نصنع بروايات التحليل روايات التحليل كما قلنا على قسمين قسمون يستفاد منها ان للشيعة مثلا افقوا في زمن الغيبة او في أو في زمن عدم هيمنه الامام صلى الله عليه مققول عن الخمس وهذا له بحثه المفصل الذي يبحث أنه هل هذا معنى الروايات او لا هذا بحث مفصل العديد الآن لا نريد أن ندخل هذا البحر ولا نريد أن نتمسك بهالطائفة من رواية التحليل والطائفة الأخرى هي أخبار التحليل التي تترجم في لغة الأصحاب رضو الله تعالى عليهم بأنها راجعة إلى الغنيمة خمس الغنيمة غنيمة الحار عندئذن نقول غنيمة الحرب خب لم تكن بإذن الإمام وإنما وفقه إنما هذا وفقها بيادة خلفاء الجور سواء الأوائل أو بن أمية أو بن عباس ماكو فرق ومع ذلك الإمام يقول حللنا الخمسة للشيعة لكي تزكي ولادتهم هذا شنو؟ هذا معنى انه اذا المشكله كانت في الخمس ولم تكن المشكله في الكل لو كان الحرب التي ليست باذن الامام فالغنيمه مالته كل للامام اذا فالمشكله في الكل مو في الخمس يجب أن يقول حللنا الغنائم لشيعتنا ماذا فديج تعبير يجب أن العبس أو, حل أو حللنا الأنفال كما ورد في بعض الروايات تعبير الأنفال حللنا الأنفال لشاعتنا هذا موارد في أخبار التحديد التعبير هم موارد كل يقولها شكل حللنا الأنفال مثلا أو حللنا الغنائم أما أنه حينما يقول حللنا الخمس معناه إذن البقية للمقاتلين هذا فليس هذا يدل على انه ليس من الشاب في الحرب يعني في في امتلاك المقاتلين للغنائم أن تكون الحرب بإذن الإمام والروايات ما يلي أذكر لكم هذه رواياتها موجودة في الباب الرابع من أبواب الأنفال طبعاً مو كل الروايات الآن. قسم منه كنا استثنيها قسم من راجع إلى ما قلنا قسم منه راجع إلى ما قد يستذل بي على أنه أصلاً ماكو خمس على الشيعة في زمن عدم هيمنة الإمام المعصوم هذا فعلا ما يخفنا عنه لكننا نشير إلى القسم الآخر القسم الآخر ما يلي الروايات نشير ولو إلى بعضها ذريس الكناسي الباب الرابع من الأنفال الحديث الثالث وهذه رواية اتفاقات صحيح في السنة عنه عن ابي جعفر عن الحسن بن الحسين بن سعيد عن فضاله بن ايوب عن عمر بن ابان الكلبي عن غريس الكناسي قال قال ابو عبد الله عليه السلام اتدري من اين دخل على الناس الزنا فقلت لا ادري فقال من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيابين فإنه محلل لهم ولميلادهم هذا بقرينة لميلادهم هالشكل استظهروا أن هذا راجع إلى إماء المؤثرات في باب الحرب هذا يقول لميلادهم وإماء المؤثرات في باب الحرب الشيعي الذي يصله شيء من هذا القبيل حلل له حتى لا يقتلوا بالزنا وتطيب ولادتهم خب إن كان هكذا إذن كانت المشكلة في الخمس ولهذا قال من قبل خمس آهل البيت. وإلا لو, لو أن الغنيم كل هذا الإمام يكون يقول أتدري أتدري من أين ذا دخل على الناس أزدنا قلت لا يجب أن يقول من قبل الغنائم التي هي لنا أشكل يجب أن يقول ما قال هذا قال من قبل خمس ناهم البيت هذه رواية كذلك الحديث الخامس نفس نفس الباب الحديث الخامس الحديث الرابع تركناه لأن الحديث الرابع هو مما يستدل على أصل حليّة الخمس للشيعة هذا تركنا لكن الحديث الخامس طبعا سنده ليس نقيا أنهم عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال إن أشد ما فيه الناس يوم ومرقامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم أو تزكو ولادتهم هم بنفس القديمة لتطيب ولادتهم جعلوها راجعة إلى الإماء المؤثرات في الحرب سند وريثه على الاقل محمد بن السلام بي. استاذ صباح الازرق انا ما راجعته لكن على الاقل محمد بن السلام ما رواه الحارث بن المغير النظري الحديث الرابع عشر نفس الباب نفس الباب الحديث الرابع عشر يعني أنا أترك عدلاً من الروايات لأنه يدخل في القسم الآخر الحديث الرابع عشر دخلت على أبي جعفر فجلست عنده فإذا نجيه ما أرى نجي بخية ما أرى أحد عليه فأذن له فدخل فجفى على ركبتيه ثم قال جعلت في ذاك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما بهذا بها ولكن فكاك ان من النار، ان الله له عليه السلام، فاستوى ان فقال يا ان أو يا ان الله يقولون ان فلا يقولون عن شيء يقولون ان به. قال قال الله فداك ما تقول في فلان وفلان يقصد الأولين, الأولين طبعا ما تقول في فلان فلان قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال هنا كلمه الأنفال هم جايين ولنا صفو المال وهما والله أول من ظلمانا حقنا في كتاب الله إلى أن قال اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ثم قال ثم أقبل علينا الواجهة فقال يا نبي ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا <تصفيق> أن هذه الرواية كاتبه في دفتري يعني كأني هكذا مستضرعنا المقصود بقلي نفسه في المال المقصود غنينا في الحار الأنفال هم وارد فيها الرواية الأنفال أيضا محللة للشيعة والغنائم أيضا مشكلة الغنائم محلولة وبقرينة ذكر صفو المال لو كانت الغنائم كلها للإمام لأنه ليس لم, ي... لم تكن الحرب بإذن الامام ما معنى لنا صفو المال هو كلها للإمام بعد نص مو صف والمال للإمام فبطرينة ذكر صف المال نفهم أنه رغم أن الغني لم تكن بإذن الإمام رغم أن الحرب لم تكن بإذن الإمام مو كن الغني للإمام ولهذا يلكن صف المال، الأنفار شيء آخر يعني حتى الأنفار حلال لكن ذكي مسألة أخرى الأنفار هم حلال الشيوعي لكن المقصود هذا بكلمة قرينة صف المال نستطيع أن نجعل الرواية مما نحلسه من هذا النماط أمضيكم أرقام الروايات طالعوه بالبيت حتى نكمل البحث غدا إن شاء الله رواية 15 سنة 14 هاي اللي هاي هذا بي سند الشيخ الى علي بن حسن السند السنه هم ليس نتي ابي روايه 15 ماكو مجال لقراءته طالبه البيت روايه 16 ايضا ماكو مجال لقراءتها الان رواية 19 داني. روايات عشرين هم هذه كم رواية هم طالعوها حتى نكمل البحث غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته